ده المحب. الأجير الذي يعمل بالأجرة هذا وإن كان على الطريق إلا أنه فاته خير كثير أعظمه أن يستمتع بهذا الإسلام الجماعة اللي بيعملوا مثلا هذا كان حادثا في رمضان يعمل كل مثلا ثلاثة أربعة ايام ختمة ويقول لك عايز يعمل عشر ختمات في شهر رمضان يعني كل ثلاثة أيام يعمل ختمة طيب ده كلام جميل وكويس أنا لا أخذل عنه ليه كل حرف عشر حسنات وبتاعة تاجر بتاجر أجير عايز كل حرف عشر حسنات يروح يلف ويرجع كالحل المرتاح واهمه آخر الصورة طيب هو الإسلام هو القرآن لما نزل كان هذا هو المقصد؟ لا المقصد الأعظم أن تعي عن الله عز وجل ما يطلبه منك عشان كده ربع تأمل ربما كان خيرا للعبد وأجدى عليه على قلبه وعلى حياته من أن يقرأ القرآن عشر مرات أن يقف إذا, إذا, إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد ربي مني وهل أنا صار لي شرف للتحاق بهذه الزمرة الذين آمنوا عشان أدفل تحت هذا أكثر الصحابة لم يختم القرآن حفظا إنما كانوا معدودين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وكان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وكان واحدا من الذين ختم القرآن الذي نزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عم يحفظ كل القران المنزل وكان من ممن يقومون الليل ويصومون النهار لكن كثير من الصحابه ما كانوا يحفظون القران من اوله الى اخره لكنهم كانوا يتؤيدون باياته ولذلك كان من فقه الواحد منهم انه ربما امضى ليلة كاملة يقوم الليل لا يتجاوز الآية الواحدة ليه؟ لما قرأها تداعت المعاني معاني الآية إليه فلم يستطع أن يتجاوزها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا قام آه ليلة كاملة بقول الله عز وجل ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقام تنيم الداري رضي الله عنه ليلة كاملة بآية حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني الذين اجترحوا السيئات أهم عند الله تبارك وتعالى كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في المحيا والممات شاء ما يحكمون لا يستويان كلمة اجترح السيئات أنت لما تيجي تقرأ هذه الآية ربما وقفت على سيئاتك انت في حياتك الماضية واستدعيت الذاكرة وأمرت الذاكرة أن تستدعي حياتك كلها الماضية فعملت ذنب الفلاني والزنب الفلاني وذنب الفلاني الزنب ده عملته 100 مره وده مئتين مره وده 300 مره والكلام ده وربما كان في مظالم ظلمت ناس من الناس ربما تاتي صوره المظلوم وهو مكسور قدامك وانت بتفتري عليه وانت بتعذبه مثلا وانت بتاخد ماله وانت بترميه في قعر سجن ياتيك وهو مكسور ربما لو كان طبيبا وفي بعض الدكاتره اللي هم بقى استيقظ ضميرهم بس بعد ما حقت عليهم كلمه الله عز وجل وانكشف امره راح الطبيب مثلا بيقول انه هو يعني كان من المرات التي لا ينساها رجل فقير جدا ومعوز وجاي عايز يعمل عمليه وكان الرجل في النزع الاخيره جت امراه هذا الرجل كانت امراه قرويه كان عندها غير بهيمه واحدة فهي له يعني آه يعني آه انا غلبانه وفقيره وما عنديش مال والكلام ده اعملي لجوج العمليه لان العمليه مستعجله فقال فتحجر قلبه قلت لها لا بد الفلوس تتحصل الاول على الطرابيزه قبل ما اعمل حاجه مش هحط المشرط في جدته إلا لما اخد الفلوس راح ببعت الجاموسه في البلد هناك وجابت المال لما دخله على الغرس على على بقى العمليات مات مات قبل ما يفتح بطنه وهو ميت فتح بطنه وعمل نفسه بيعمل عملية ومشعاتيه الكلام ده واما خيطه واما واخد فلوس الله هو الراجل ده بيقول انا المريض ده كل شوية جيلي في المنام كابوس ممكن واحد زي ده مظالمة اذا ظالم يعني حتى الرحمة التي يتميز بها الأطباء بعدتش موجودة فلما يكون واحد زي ده مثلاً يقال قال لصورت بقى المريض تيجي قدامه وهو عمال يقر حسب الذين اقترفوا السيئات الايه ممكن يقف الانسان مش عارف يتجاوز الايه الاخيره فيوقف يتامل ربما يكون من عائده هذه الايه ومن فائدته من فائدتها عليه ان يخرج من هذه المظالم وهو ده بركه القران وبركه تدبر ايات القران مش إن أنا على يور على الآية تشرح السياق ويجيب اللي, اللي بعدها ولا فاهم تشرح السياق ولا فاهم أي معاني ما أنزل الله عز وجل القرآن لهذا أبدا إنما أنزل القرآن لنتدبره وأمرنا بتدبر القرآن في آيات كثيرة يبقى أنا النهاردة لما آجي أقف على آية مش عارف أتجاوزها يبقى الآدي عملت عملها سؤال الثوري رحمه الله برضو كاننا ضمن الـ الـ الذين فعلوا ذلك ووقف على قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقف فينا السابق مش عارف يعدي الآلي كثير من الناس سيقول إن لي الحسن وربنا عز وجل هيغفر لي وأنا هزبأكم كلكم للجن القصة مش قصة صلى والرصوم ولا التاع والكلام ده القصة قصة أبيض الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا البياض هي له منين الا اذا كان البياض هو ترك العمل ابيض يعني ميح اذا كان المعنى كده ماشي امشي لكن البياض اللي هو بيقصده ابدا لا يمكن يتاتى الا بالاعمال الصالحات ان الله عز وجل قرن دائما يقرن دائما الايمان بالعمل الصالح ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فده اللي هو بيتصور إنه هو لأنه عنده أموال أم رصف طريق ولا عمل مستشفى ولا, ولا رمل الفتات لناس غلابه ولا عمل موائد الرحمن اللي هم عاملينها دي فاكر نفسه كده وصل هو لما يروح لربنا سبحانه وتعالى هيروح زي الفل وتناموا على جواد المطاهم وقالوا دخل صدر خل الجنه والملكة السلام عليكم دواهم أهل الورع الحق لم إذا أدركهم الورع تلبسهم تلب أو تلبستهم منزلة الخوف لولا أن الله عز وجل يمن عليهم بالرجاء لكفر وذلك من يعبد الله بالخوف المحض ييأس ومن عبد الله عز وجل بالرجاء المحض يغتر